وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَوْقَى السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ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 شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر محلو وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كمود فَأَخْلَيْنَاكُمُ هَٰذَا الْبَلَدَ وَمَا أَنتُم لَّهُ بِرَاسِخِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا المستأخرين وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ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 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فتجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين